وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه ابي بكر الصديق في الحرب الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخولوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقلوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاتا ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمؤاكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بانيه فيها الوان الطعام فإن اكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان بن عامر بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ومرت ابن غالب هو الجد السابع الذي يلتقي فيه مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سماه الرسول محمد بعبد الله بعد أن كان يسمى في الجاهلية عبد الكعبة كان يلقب في الجاهلية بالصديق وقد كان من وجهاء قريش وأحد أشرافهم كما كان موكلا بالديات وقد ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب لكثرة تصديقه إياه فقد كان أول من صدق النبي في حادثة الإسراء والمعراج ومن ألقابه ايضا العتيق فقد لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتيق لأنه كان حسن الوجه جميلة والعرب تقول رجل عتيق أي كريم نجيب وعتيق الوجه كريمه كانت البيئة حول أبي بكر مليئة بالفساد لكنه كان سليم الفطرة عفيفة لم يتأثر ببيئة المنكرات فكان ذو بصيرة مدركا أن الخمر تذهب العقل وتخدش المرؤة فما شربها في الجاهلية ولم يسجد لصنم قط فقد رأى أن ذلك يخل بالفطرة السليمة ولم يقتل الأولاد خوفا من الفقر وكان رضي الله عنه يتجنب مجالس قومه ولهوهم وإثمهم فلم يجتمع معهم إلا في الأخلاق الحميدة والفضائل كان الصديق رضي الله عنه متواضعا متاثرا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ويتصف بالأخلاق الكريمة المحببة للطبائع البشر وقد كان لطيفا رقيقا رفيقا رحيما بالضعفاء والمساكين فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر فكان القوم يحبون مجالسته لحسن معاشرته لهم وحسن منطقه ورزانة عقله طرف بلينه وكرمه وسخائه كان صدقه يدل عليه فما شهد القوم عليه كريبا قط وكان رجلا وقورا ذا عزه عظيم الحياء كثير الحلم اجتمعت فيه رضي الله عنه أفضل الأخلاق وأرفعها تتجلى رحمة أبي بكر الصديق في وصيته التي يبرز فيها أن فتحات المسلمين لم تكن حروب استعمار أو استنزاف أو اعتداء أو استيطان أو تدمير شامل أو تفجيرات إرهابية كما قد يتبدى لبعض قاصر الفهم بل كانت بشارة بدين الإسلام دين الفضيلة والعدل دين التسامح والرحمة هذه الخصال التي لا مناص للناس من أن يقبلوها ويفرحوا بها فإن عرضوها وحاربوها فلا بد حينئذ من المواجهه قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لقد كان العالم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعيش انواع الظلم وصنوف الاعتداءات والانتهاكات وقد صور شوقي ذلك الحال فقال والارض مملوءه جورا مسخره لكل طاغيه في الخلق محتكم مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر اصم عمي يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم والخلق يفتك اقواهم باضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم وكانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة وسكينه لها تعلم منها العالم أن الحرب لا تخصد لذاتها استعمارا واستضعافا وإنما عند الضرورة ولمصلحة عظمى قد عبر عن هذا الهدف ربعي بن عامر حين سأله رستم ما جاء بكم؟ قال الله جاء بنا وقد بعثنا لنخرج من شاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها من جور الأديان إلى عدل الإسلام لقد أعطى الإسلام اعلى درجات المسامحة والعدل فلا يقتل إلا المقاتل قال الامام لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجدون ولا راهب ولا امرأة ونهى الإسلام عن الغدر والمثله قال صلى الله عليه وسلم اغزو ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا ونهى عن التدمير والتخريب من غير حاجه يدل عليه وصيه ابي بكر رضي الله عنه ليزيد بن ابي سفيان لما بعثه إلى الشام ومنها وانكم ستجدون اقواما قد حبسوا انفسهم في هذه الصوامع فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم ولا تقتلوا كبيرا هرما ولا امرأة ولا وليدا ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغدر ولا تمثل ولا تجبن ولا تغلل ودع الإسلام إلى إكرام أسير الحرب هذه مبادئنا وأخلاقنا على خلاف بعض من يخالف هذه المبادئ ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح وحللتم قتل الأسار وطالما غدونا عن الأسر نعف ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا